فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعموه بين أيديهم وبأيمالهم بشركم اليوم جنات بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعيب وله وزينة وتفاخرون بينكم وتكاثر وتفاخرون بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع عرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله, وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وقفينا بعث بن مريم وآتيناه الإيمان وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاض. رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم